إن في ذلك العظر إن في ذلك العظر إن في ذلك Bye. رفع زمتنا فزوها وأرقش ليلها وأفرأ جرحها والأرض بعدها والأرض بعدها vida ja وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَلَّمْ سَعَمِنْ هَوَا فَإِنَّ مَنْ جَنَّةَ لِيَا <أُرَّى> يَسْأَلُونَ من دهار انما